be صحاً أن كنتم قوماً مسرفين وكم What <laughs> Altyazı Amen. Um. Lord, Altyazı Oh, <laughs> Ah Thank you Qudūnuhum al istabīl, ve yahsūn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 màú và إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ cơ còn mong Altyazı M.K. İzlediğiniz için اختلف الأحباب من بينهم